ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب وحلقة جديدة ودموع العارفين وأهل المعرفة بالله عز وجل هم أهل العلم به وهؤلاء الذين يخشون الله تعالى ولا يخشون من سواه ولا يخشون أحدا إلا الله كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما زاد علم الرجل كلما عظمت خشيته حتى قال قائلهم إنما العلم الخشية إنما العلم الخشية لكن علما لا يورث خشية ليس بعلم وإنما هو حجة على صاحبه يوم القيامة نسأل الله تعالى السلامة والعافية ولهذا نرى سلفنا الصالح وعلماء أن الأفذاذ الكبار على قدر علمهم بالله عز وجل تكون خشيتهم له وإذا وقعت لهم تلك الخشية وعظمت في نفوسهم قلت أقدار الخلق في نفوسهم فلم يعبأوا بسواه ولم ينظروا إلا إليه جل في علاه وسبحانه وبحمده وغلبت محبته وهيبته على قلوبهم فأزاحت كل محبة وهيبة فصار عندهم الكبير كالصغير والقوي كالضعيف لا يعبؤن بأحد إذا عص الله فهذا أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى يوم يدخل عبد الله بن علي الشام وعبد الله بن علي السفاح هو أول ملوك بني العباس فلما دخل الشام والشام كانت حاضرة بني أمية وقد قضى السفاح عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس قضى على ملك بني أمية وقتل منهم ألوفا مؤلفة وأخذ أموالهم واستباح دماءهم وفعل ما فعل حتى سمي السفاح لذلك وهو أول ملوك بني العباس فلما دخل إلى دمشق قال جاءهم العلماء وأهلها وجاءه الناس وبايعوا له بالخلافة وكان قد فعل ما فعل فقال السفاح وكان هذا لقبه يعني قال هل, هل هناك في, في المسلمين من ينكر علي في حد يقدر يتكلم أقول أنا عملت حقا غلط ولا كذا ولا كذا قالوا لا نعرف أحدا يمكنه أن ينكر عليك إلا أبو عمرو الأوزاعي والأوزاعي إمام أهل الشام قال ايتوني به حتون فجاء الأوزاعي لكنه تغيب عنه ثلاثة لما بعت له ما رحلوش على طول سابه ثلاثة أيام قال خلوه يجتنى لاتم أفضل وقيله وجاءه بعد ثلاثة أيام فاشتد غيظ عبد الله بن علي فلما جاء الأوزاعي ودخل عليه كان قد تهيأ له وكان حوله سماطان من الجنود لسه بقى رجل منتصر واما له كذا كان مئة ألف من, من بني أمي ويعني في سطوة الأبهة وفي رونق الرياسة والوجاهة والشجاعة فكان متوثبا كما يتوثب الأسد قال فأدخلت عليه وحوله سماطان من الجنود عن يمينه وعن شماله وقد بسط النط والجنود حولهم وأيديهم على سيوفهم مسكين السيوف وجاهزين عايزين بس إن شاء الله بحيس أقطع أي حد فلما أدخلت عليه لم أسلم عليه بالإمر تدخلت قلت السلام عليكم رحمة الله وبركاته فقال لي أنت الأوزاعي قلت نعم أنا الأوزاعي فقال ما تقول يا أوزاعي فيما فعلنا في بني أمية ما رأيك في الذي فعلناه في هؤلاء الناس من أخذ أموالهم وسفك دمائهم وشيئا من ذلك أجهاد هو في سبيل الله ورباط أم ليس كذلك فقال الأوزاعي حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي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 فأنت ونيتك يا أمير المؤمنين أنت وما نويت قال فتلمض كما تتلمض الأفعى غضب وانتفخ قال وطأطأت ثيابي ورفعت رأسي ورفع الناس سيفهم، وطأطأت ثيابي عاد تنزله كده يعني ورفع رأسي حتى إذا جاء السيف لا يقف في الثياب يخلص على طول يعني قال فانتفش وانتفخ ثم كظم غيظه وهدى مسك نفسه قال ما تقول إذن في الدماء التي سفكنا فقلت له حدثني فلان وفلان عن جدك ابن عباس وعن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة فإن كان من قتلت واحدا من هؤلاء فالسؤال ستسأل عن ذلك يوم القيامة ما تعديش برضه هتسئل عملت كده ليه وهل تأكدت من هذا أم لا وإلا لا وإن لم يكن واحدا من هؤلاء المذكورين فالقصاص سيقص منك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة قال فتلمض، كما تلمض الأفعى وانتفخ وانتفش ورفع وقال ورفع من حوله ثيابهم حتى لا يصيبهم رزاز دمي قال وطأطأت ثيابي ورفعت رأسي حتى إذا جاء السيف يعني يخلص على طول لا يقف في ثيابي قال ثم خفت بدأ يهدتاني وقال ما تقول في الأموال التي أخذنا طبعا إحنا خلنا منهم فلوس أدكت إيه رأيك فيها حلال هي أم حرام علينا فقال إن كانت حلالا عليهم فهي عليك سؤال فهي حلال وإن تأخذتها بالحلال ستسأل عنها يوم القيامة فإنه لا تزول قدم عبد مؤمن حتى يسأل عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه جبتم منين وديته فيه وإن كانت عليهم حراما فهي عليك حرام بقى أنت عارف أن يفلوا السمع واخدها من الناس بالظلم واخدها من ناس بالقهر وبالسطو وبالاستبداد فلا تحل لك ينبغي أن تردها للمسلمين هذه أموال المسلمين قال فتلمض وانتفخ كما انتفخ الأفعى قال ورفعت ثياء ورتئت ثيابي ورفعت رأسي وجهزت نفس للقتل يعني ورفع من على يمينه وشماله ثيابهم حتى لا يصيبهم رزاز دمي وقلت مقتول قال ثم خفت وقال تولى القضاء إرائك تشتغل قاضي عندنا الرجل ما خاف من فأوعش به عبد الله بن علي وقال تولى القضاء لنا قال يا أمير المؤمنين إن أسلافك لم يرغموني على شيء من هذا وأحب أن تحسن إلي مش عايز حاجة منك قال فقال انصرف امشي قال فخرجت وأنا لا, وأنا لا أصدق وأني لم أقتل ثم أدركني رسوله بعدما مشيت كثيرا فقلت لقد نسي أن يقتلني كان مش واخد باله باين والآن يقتلني قال فقال لقد نسي أمير المؤمنين أن يعطيك الجائزة خذ الفلوس ديت وانت ماشي قال فأخذتها وقسمتها على الرائح والغادي نخدش منها حاجة بعدما مات الأوزاع كان عبد الله بن علي هذا يمر على قبر الأوزاع وهو يقول والله ما كان على وجه الأرض أحد أنا أخاف أشد من هذا المدفون في هذا القبر كان بيقول أنا مع أنه كان رجل كما قلنا سمى السفاح قتل ألوفا وكان له سطوة وكان له يعني قوة وكان وكان وجاه يعني نفوذ وكان أمير المؤمنين يقول ما كنت أهاب أحداً على وجه الأرض كانش حد يهمني لا ملك الروم ولا ملك فرص ولا حد خالص إلا هذا المدفون الضاجل دهو الأوزاع دهو وهو ضعيف ما يملكش حاجة قال وكنت إذا رأيته كأني أرى الأسد في براثنه كإن يشوف أسد كده عامل كده حيكلني خلاص فكنت أهاب كنت أخاف منه كده لله في لله الذي وضع هذا الرعب في قلوب هؤلاء الجبابرة تلك الخشية التي رزقها هؤلاء القوم ولهذا لما جاءهم البلاء لم يؤثر فيهم شيئا بل خرجوا منه كالذهب الأحمر زادهم رونقا فوق رونقهم ورفعهم درجات عليا، والراجل لما طال منه القضاء رفض قال تولى القضاء قال أنت راجل جدا قد جد قوي، وما مكش من حد ومش بتخاف من حد ومش خايف منه وأنا في عز سطوتي أنت مثلك يصح أن يكون قاضي قضاة المسلمين إن إحنا عايزين قاضي يكون نزيه ما بيخافش من حد مش يقول له يعمل وإلا يروح عاطول مخلص أو يمجد لواحد لوحد يأخذ منه حاجة ولا كده فرفض وكانوا يرفضون مثل هذه المناصب يعني أبو حنيفة الإمام بن بن ثابت رضي الله عنه ورحمه الإمام المتبوع صاحب المذهب الشهير أبو حنيفة أبو جعفر المنصور جهد عليه أن يوليه القضاء فلم يستطع جاء به مرة وقال أبا حنيفة تولى القضاء أنا شايف أنك انت تستحق أن تكون قاضي المسلمين فقال أبو حنيفة لا أفعل معلش ما ينفعش فحلف عليه أبو جعفر قال والله لتلين القضاء فقال له أبو حنيفة والله لا ألين القضاء أبدا ما عملهاش أبدا في هناك غير كتير يستحق هذا الأمر أنا ضعيف ما أدرش وكان الربيع ابن يونس الحاجب على رأس أبي جعفر فقال لي أبي حنيفة ويلك أيحلف عليك أمير المؤمنين وتحلف على, على حلفه رد عليه اسمع الكلام فقال أبو حنيفة أمير المؤمنين أقدر على أن يوفي على أن يكفر عن يمينه أكثر مني أمير من راجل غني ومع فلوس ويقدر يطعم عشرين ألف مسكين مش عشر مساكين ولا حاجة أنا راجل فقير مقدرش يكفر عن يميني يعني بقول له من الآخر أنا مش هرجع عن كلامي أنتوا كفروا عن يمينكم أنا مش أعمل حاجة زي كم فقال له أبو حنيفة لأبي جعفر اتق الله ولا ترعي أمانتك إلا من يخاف الله يقول له ما تحط شيئا حدث هذا المنصب والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب أنا مضمنش نفسي وأنا وأنا يعني مبسوط فكيف إذا غضب علي؟ لو اتجه الحكم عليك ثم هدتني أن تغرقني في الفرات أو تل الحكم لاخترت أن أغرق ولك حاشية يحتاجون في يحتاجون من يكرمهم من أدلك ولا أصلح لذلك أنا ما من الآخر يعني فقال له أبو جعفر كذبت بل أنت تصلح فقال أبو حنيفة قد حكمت لي على نفسك كيف يحل لك أن تولي القضاء كذبا؟ مشينا كذاب زي ما أنت بتقول طب خلاص ما ينفعش الكذب إلى القضاء فعاقبه أبو جعفر وأمر بحبسه وضربه بالسياط وقيل إنه دس له السم فمات مسموماً أبو حنيفة حنيف مات على ما يقول بعض الرواة بسبب مأ يعني تخليه عن القضاء بسبب أنه رفض أن يصير شيخ الإسلام والمسلمين ما كانش بيلهث وراء هذه المناصب ليحصل بها غرضا من أغراض الدنيا على حساب دينه ترى الواحد منهم قبل أن يتولى هذه المناصب مستقيم يقول في الحلال حلال وفي الحرام حرام فإذا تولى هذا المنصب أو هذه المناصب هان عليه دينه فيحرم ما كان يقول بحله قبل هذا ويبيح ما كان يقول بحرمته ما الذي غيره بين يوم وليلة وعشرية إيش اللي غيروا؟ الكرسي غيروا فكان السلف حريصين على هذا يخافون على أنفسهم من الفتن والبلاء ويرون أن بلاء العافية وبلاء النعم أصعب على أنفسهم من بلاء السيف ولذا كان إذا قدموا للسيف دخلوا ولا يَهَبُونَ فَإِذَا عرض عليهم الدنيا هربوا. وأبو حنيفة أبو جعفر لما أراد يولي القضاء جاء بأبي حنيفة،, أبي أبي حنيفة وسفيان بن سعيد الثوري ومسعر بن كدام كما يروي ذلك بعض من صنف في المناقب الأئمة الأربعة فلما يدخلوا على أبي جعفر بدأ أبو حنيفة فجرى الحوار لحنا ونادى من شوي هتمسك القضاء قال له مش هيحصل والله قال له والله من عامل غضب عليه أبو جعفر فأمر بحبسه ثم دس له السم وقتله وجاء إلى سفيان بن سعيد الثوري فقال أبو عبد الله تولى القضاء إحنا أصحاب كان هو قبل كده كان أبو جعفر وسفيان كانوا طلبة علم قبل أن يصير أبو جعفر أمير المؤمنين كان طالب علم وكان من أصدقاء وأصحاب سفيان الثوري أبو حنيف دي فقال أبو عبد الله تولى القضاء امسك القضاء وانت راجل طيب وأعنا على ديننا وأخذ يقول له هالي. فقال له سفيان بن سعيد الثوري سأذهب آتي بشيء بس أجيب بس حاجة وأجيب حاجة من برا ولم يقل له سأرجع وخرج سفيان وأخذ حذاءه وهرب وظل متظل هربا ظل هاربا حتى مات لم يرى أبو جعفر وجهه بعد تلك الليلة خلاص فص ملح داب وذهب فاختفى في بيت النساء في مكة ثم هرب إلى ال إلى إلى العراق ومات في بيت بعض ثلامدته بيت الأنصيح بن سعيد القطان أو عبد الرحمن الرمادي ولم يرى أحد واجهه حتى مات هربان من إيه سيدنا الشيخ الثوري إيه اللي مخوفه كده قوي هربان من السجن لا مش هربان من السجن هربان من القضاء مش عايز شيخ الإسلام مش عايز بأكبر راس يرضى بأن يكون خفياً تقيياً ويكفيه أمره هذه المناصب غيره يخاف على نفسه ي... لا يأمن الفتن وأما مسعر بن كدام وكان من أعقل الناس كان راجل عاقل وراجل حكيم فتجانا ادعى الجنون لما ادخل على أبي جعفر المنصور كان من هدي الناس يومئذ أن من دخل على أمير المؤمنين يناديه ويسلم عليه باسم الإمارة يقول له السلام عليك أمير المؤمنين ويكنيه يا أبا كذا يا أبا فلان مثلا وينحني له بالتحية عادات ببرتقلات كده بيعملوها الجماعة دول ويقف بعيد ما يقربش منه ما ينفعش يسلم عليه يسلم عليه من بعيد حتى يقول له اجلس أو, أو اطلع وقعد كده في يعني في حدود يعني فلما دخل مسعر ابن كدام على أبي جعفر كسر كل هذا الكلام ودخل على أبو جعفر وأخذ بالحضن يعني وأخذ يقبله ويقول له كيف حالك أبا جعفر تعمليه وكيف حاله عيالك وكيف حاله بقرك وكيف حاله حميرك فقال أبو جعفر أيش هذا أيش المجنون دوت جئتموني بالمجنون أخرج وطرده وفر مسعر من القضاء بهذا أنا أولي واحد مجنون القضاء دي راجل مجنون مش عارف مش عارف يعمل حاجة، فكانوا يفرون من هذا من هذا الأمر ومن أمثاله يخافون على دينهم من الفتن كما قلت كان يرون أن بلاء النعم النعم لما تيجي ما يضمنش نفسه ممكن يزيل ممكن ما يدرش يضبط أمور ممكن يخاف ممكن يكره على قول شيء لكن طول ما بعيدها هو بعيدها فهو أمان سلام ولذا كانوا يقدمون بلاء الشر ربعني يقتل ولا تقول القضاء وسفيان يهرب ويعيش بخية عمره هاربا ولا يصير قاضي القضاء ومسعر يدعي الجنون ومش عايز يبقى قاضي القضاء هؤلاء قوم ينظرون إلى ما عند الله ويعلمون أن ما في الدنيا ينفد وأن ما عند الله باق ولا يقدمون على الله تعالى أحدا أسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته